بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ه ليس لوقعتها كاذبه خافضه ر ا ف ع ة إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض رجا وبسته ر ل ج ب ا ل بستا فكانت اباء ممبسا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب أ ص ح ب الميمنة ما أ المهيمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسارقون السارقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من ا ل آ خ ر ي ن على سرور موجونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكوان وابارين و ك أ س من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين ك أ م س ا ل اللؤلؤ المجنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا الا قيلا سلاما سلاما و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر م خ ب و د وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب و ف ا ت ه ه ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م د و ع ة وفرش م ر ف و ع ة إ ن ا انشاناهن إ ن شاء فجعلناهن ابكارا حربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من ا ل آ خ ر ي ن واصحاب الشمال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 وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون آ ه اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إ ن ا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل إ ن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن لمجمورون إ ل ى ه ي قاضي و م معلوم ثم إ ن ك م أ ي ه ا ا ل ظ ا ل م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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أ ف ر ا ي ت م ما تمنون اهنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قد ف ا ن بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم ا ل ن ش أ ه ا ل أ و ل ى فلولا تبزك أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إ ن ا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون انتم أ ن ز ل ت م و ه من ا ل م ز ن أ م نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تهرون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون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 إ ن ه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب العالمين افب هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحرقوم وانتم حينئذ تعظون ونحن اقرا إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون